بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين اجمعين ن ي في ا الدنس الماضي من الكلام على ل من خطبة ة وأركانها وشروطها والآن ن د أ نتكلم على بعض و أ و ل هذه السنن هو الغسل فيسن الغسل لحاضر ا ل ج م ع ة سواء أ و ج ب ت عليه أ م لم تجب عليه ما دام يريد حضور ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ف إ ن ه يندب له أ ن يغتسل لما رواه البيهقي بسند صحيح من أ ت ى ا ل ج م ع ة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم ي أ ت ه ا فليس عليه غسل ولما قاله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاء أ ح د ك م ا ل ج م ع ة فليغتسل وقيل قول ضعيف أ ن غسل ا ل ج م ع ة س ن ة مطلقا سواء احضر ا ل ج م ع ة أ م لم يحضرها قياسا على العيد إ ل ا أ ن العلماء ضعفوا هذا القول وفرقوا بين ا ل ج م ع ة والعيد ب أ ن غسل العيد للزينه و إ ظ ه ا ر ا ل س ر و ر ولذلك يندب لكل أ ح د أ ن ي ق ت س ل بينما غسل ا ل ج م ع ة للتنظيف ودفع ا ل أ ذ ى عن الناس لأن الذي الجمعة لأ الناس ولذلك سن له الحضور يقتفل أراد أن كانت تسن كان إذا رائحة برائحتك إذا أما إذا كان لا يريد الحضور يؤذي يجي يريد فسوف فلا يندب في حقه الاغتسال ف لكنه اغتسل فلا ب ا في ذلك و أ م ا قوله صلى الله عليه وسلم غسل ا ل ج م ع ة واجب على كل محتل م وهو محتج به محتج بعض المقهاء فقد حمله أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم على معنى أ ن غسل ا ل ج م ع ة م ت أ ك د واجب أ ي م ت أ ك د والذي صرف ا ل أ ح ا د ي ث عن الوجوب إ ل ى النجب ما رواه الترمذي وحسنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ت و ض أ يوم ا ل ج م ع ة فبها ونعمت ومن اغتسل ف ا ل غ س ل أ ف ض ل فلو كان غ س ل ا ل ج م ع ة واجبا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ يوم ا ل ج م ع ة فبها ونعمت ولما قال ومن اغتسل فالغسل أ ف ض ل لقال يجب على الذاهب إ ل ى ا ل ج م ع ة أ ن يغتسل فكون صلى الله عليه وسلم أ ث ن ى على المتوضئ يوم ا ل ج م ع ة وان لم يغتسل هذا يدل على أ ن الغسل ليس بواجب ولخبر من ت و ض أ ف أ ح س ن الوضوء ثم أ ت ى ا ل ج م ع ة فدنى واستمع و أ ن ف ت غفر له ما بينه وبين ا ل ج م ع ة و ز ي ا د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م ولم يذكر فيه ا ل غ س ل مطلقا ولما رواه البخاري ومسلم أ ن عثمان رضي الله تعالى عنه دخل أي المسجد وعمر يخطب فقال أ ي عمر رضي الله عنه ما بال رجال ي ت أ خ ر و ن عن النداء فقال عثمان يا أ م ي ر المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أ م توضعت ثم جئت لم ي ق ت س ل فقال له عمر رضي الله عنه والوضوء أ ي ض ا أ ل م ت س م ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا جاء أ ح د ك م ا ل ج م ع ة ف ل ي ق ت س ل ف أ ق ر عمر رضي الله عنه عثمان على علم الغسل و ف ه م ا ل ح د ي ث على أ ن غسل ا ل ج م ع ة مندوب وليس بواجب إ ذ لو كان واجبا ل أ م ر عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه أ ن يذهب ويغتسل ووقت الغسل من الفجر الصادق أ ي من وقت أ ذ ا ن ل أ ن الاحاديث أ خ ب ر أي ا ل و ا ر د ة في هذا الموضوع علقته باليوم كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة وبناء على ذلك ما يجزئ الغسل قبل الفجر خلافا للعيد إ ذ يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يغتسل من منتصف الليل وذلك ا ا بالمنتصف الليل منتصف المدة الزمنية ما صلاة المغرب وصلاة ل م منتصف ر الفجر ج بين و ل أ ن ص ل ا ة الجيد تكون بعد شروق الشمس بدقائق ولو أ ن وقته يدخل بعد أ ذ ا ن الفجر لضاق الوقت على الناس وبناء على ذلك جوز ا من منتصف الليل وغص ا ل ج م ع ة على أ ن ه يجوز من الفجر إ ل ا أ ن تقريبه من س ا ع ة الذهاب أ ف ض ل ف إ ذ ا أ ر ا د إ ن س ا ن أ ن يذهب إ ل ى المسجد في ا ل س ا ع ة العاشره ة الأفضل ل أن يغتسل في ه ذ الافضل ا و و ق ت إ ذ أراد أن يذهب ي الساعة الثامنة ا ل ف ف أ له أ ن يغتسل في هذا الوقت فتقريبه من س ا ع ة الذهاب أ ف ض ل ل أ ن ه أ ب ل غ في المقصود الذي هو انتفاء ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ك ر ي ه ة عن ا ل م ص ل حتى لا يؤذي المصلين ا ل آ خ ر ي ن فان عجز عن الماء ب أ ن و ا ع العجز التي عرفناها في التيمم قال تيمم في ا ل أ ص ح ب ن ي ة الغسل ينوي التيمم عن غسل يوم ا ل ج م ع ة ويريد ا ل إ م ا م النووي رحمه الله أ ن يستطرد ا ل آ ن في ذكر بعض ا ل أ غ س ا ل ا ل م ث ن و ن ة قبل أ ن يتم الكلام على المندوبات يوم ا ل ج م ع ة ولذلك قال ومن المسنون غسل العيد ا ل أ ص غ ر و ا ل أ ك ب ر غسل عيد الفطر وعيد ا ل أ ض ح ى والكسوف والخسوف والاستسقاء والغسل لغاسل الميت سواء كان الميت مسلما ام كافرا فيندب لغاسله اذا غسل الكافر اذا غسله مسلم ان يغتسل وسواء كان الغاسل طاهرا ام لا كالحائض اذا غسلت ميتا فانها يندب لها ان تغتسل وغسلها هذا لا ي ف ع حيضها و إ ن م ا هو أ م ر مسنون لها يندب لها أ ن تفعله كالحائط ل و ذهبت الى الحج ف إ ن ن ا نمنعها من الطواف ن م ن ع ه ا من دخول المسجد ولكن يجوز لها أ ن تقف بعرفات ويندب لها أ ن تغتفل لهذا الوقوف وغسل هذا لا ل ر ق ي ا ح د ث و إ ن م ا هو غسل مسنون للوقوف ب ع ر ف ة وكذلك هنا إ ذ ا غسلت ا ل م ر أ ة الحائض إ ن س ا ن ا ف إ ن ه ا يندب لها أ ن تغتسل وغستها ذ لا لرفع الحدث و إ ن م ا لانه مندوب بسبب غسلها ذ ه للميت م ي ت ق و و ل صلى الله عليه ل ه س من م غسل ا رواه الترمذي وحسنه. قاس هذا وظاهر الأمر فليغتفل حمله فليتوب فليغتفل نبي ومن وحسنه أمر ق ا ل و إ ن م ا لم يجب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إ ذ ا غسلتموه رواه الحاكم وقال إ ن ه على شرط البخاري ولأن وكانوا حول الله تعالى لما غسلت لما غسلت الصديق الله تعالى إلى الصحابة الباب أسماء أسماء أبا عنها بنت عنه عميس رضي بكر رضي خرجت فقالت لهم ان الجو بارد وهل تجدون علي, الجو بارد وهل تجدون علي من غسل يعني واجب فقالوا لها لا, لا فلم تغتسل وكذلك يسن الغسل للمجنون والمغمى عليه إ ذ ا أ ف ا ق ا ولم يتحقق منهما انزال أ م ا إ ذ ا انزلا في س ا ع ة الجنون أ و س ا ع ة ا ل إ غ م ا ء فعند ذلك يجب عليهما أ ن يغتسلا لرفع الحدث ف إ ذ ا لم يتحقق منهما انزال وكثيرا ما يكون مع الجنون ومع ا ل إ غ م ا ء إ ن ز انزال ل فغالب ل هذا وذائع طبيا وشائع ا ا شيء ي معروف أ ح يصاحب الجنون ويصاحب الجنون الإغماء ن إ ل فإذا ن ز وبعد ذلك ا صح من اغمائه او افاق من جنونه فانه يجب عليه ان ي غ ت ت ل و أ م ا اذا لم ينزل فينزب له ان ي غ ت ت ل قال في اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالغسل من الاغماء فيما رواه البخاري ومسلم والغسل للكافر اذا اسلم تعظيما ل ل إ س ل ا م وقد امر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم به اي بالغسل لما أتلم وكذا أ م ر سمامه ابن اوثان رواه مبنى خ ز ي م ة وحبان فيندب للكافر إ ذ ا أ س ل م أ ن يغتسل و أ ي ض ا هذا فيما إ ذ ا لم يكن ا ل غ ط ن واجبا على الكافر أ م ا إ ذ ا كان ا ل غ ط ن واجبا عليه ب أ ن كان متزوجا وكان ي أ ت ي أ ه ل ه فهذا على جنابه يجب عليه أ ن يرفعها ف إ ذ ا لم يكن عليه ج ن ا ب ة لم يكن عليه حدث أ ك ب ر لم يكن عليه موجب للغسل فانه إ ذ وجد موجب ف إ يندب ج ب علي لا للإسلام والكم ا ث و أ م له ل إ س ان م له يغتسل واجب وإنما لم الفقهاء لم غسل القافر إذا أسلم قال لان ج م ا ع ة أ س ل م و ا ولم ي أ م ر ه م صلى الله عليه وسلم بالغسل ولو كان الغسل واجبا ل أ م ر به كل كافر حينما يسلم قال ومن المصنونة وستأتي مواطن وستأتي والغسل للوقوف معنا مباحث متعددة معنا يندب أن الأغسال يغسال الحج الحج للحاج بالتفصيل الغسل للإحرام يقتسل بعرفة في في وللمبيت ب م ز د ل ف ة وللمبيت بمنى ي و ل غ م ي الجمار ولدخول م ك ة ولدخول م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و س ت أ ت ي معنا مفضله ة قال وآكدوا ذ هذا المذهب هذه ه الأغسال غسل غاسل الميت ثم الجمعة هذا في الجديد في الجديد عندنا آكدوا غسل الأغسال غسل غاسل ثم الميت ثم في في الجمعة قال النووي وعكسه القديم المذهب ق د ي ا ل م القديم عكس هذه ا ل م س أ ل ة فجعل اكد هذه ا ل أ غ ت ا ل ا ل م س ن و ن ة غسل ا ل ج م ع ة وبعد ذلك الغسل ب غ ا ل الميت قال النووي رحمه الله قلت القديم هنا أ ظ ه ر ورجحه ا ل أ ك ث ر و ن و أ ح ا د ي ث ه ص ح ي ح ة ك ث ي ر ة وليس للجديد حديث صحيح والله أ ع ل م فهذه ا ل م س أ ل ة من المسائل التي خالف فيها ا ل أ ص ح ا ب الإمامة رضي الله عنهم جميعا ف أ ف ت و ا بناء على مذهبه القديم مع أ ن ه ت ب ر أ منه وذلك ل أ ن ا ل أ د ل ة بجانب المذهب القديم انتهى الآن من الكلام تغسال المثنونة من على ولكن يريد أ ن يتم الكلام على ب ق ي ة المندوبات التي يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ت ي بها يوم ا ل ج م ع ة فقال ويسن التفكير اليها ل الدرس الماضي م كما مر معنا ن ب وباشرة ر ة في الدرس الماضي. فيندب لغير ا ل إ م ا م وغير ذي عذر يندب لهم أ ن يبكروا الى ص ر ا ت ا ل ج م ع ة لخبر البخاري ومسلم على كل باب من أ ب و ا ب المسجد ملائكه يكتبون ا ل أ و ل ف ا ل أ و ل ومن اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابة, أي مثل غسل الجنابه المراد به الغسل المسنون يوم ا ل ج م ع ة ولو أ ن ا ل إ ن س ا ن وجب عليه الغسل من ا ل ج ن ا ب ة ونوى مع غسل ا ل ج ن ا ب ة غسل ا ل ج م ع ة ف إ ن ه يجوز ي م د ر ج غسل ا ل ج م ع ة في غسل ا ل ج ن ا ب ة كما تندرج ت ح ي ة المسجد في ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة ل أ ن المراد في ت ح ي ة المسجد ت ح ي ة المسجد في ص ل ا ة ف إ ذ ا صلى ف ر ي ض ة أ و ن ا ف ل ة ن فقد أ ي المسجد وكذلك المراد في غسل يوم ا ل ج م ع ة أ ن يذهب ا ل إ ن س ا ن عن نفسه ا ل أ ذ ى و ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ك ر ي ر ة وهذا كما بالغسل يحصل بالغسل المستقل لله ل تعالى ومن راح في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف ك أ ن م ا قرب بقره ومن راح في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ل ث ة ف ك أ ن م ا قرب كبشا اقرا ومن راح في ا ل س ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة ف ك أ ن م ا قرب د ج ا ج ة ومن راح في ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة ف ك أ ن م ا قرب ب ي ض ة ف إ ذ ا خرج ا ل إ م ا م حضرت ا ل م ل ا ئ ك ة يستمعون الذكر وليس المراد هنا بالساعات الساعات ا ل ز م ن ي ة التي نعرفها نحن اليوم ل أ ن الساعات ا ل ز م ن ي ة ما بين ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة الظهر أ ك ث ر من خمس ساعات و أ ك ث ر من ست ساعات وربما تصل في بعض البلاد إ ل ى أ ك ث ر من عشر ساعات ولكن المراد بها ا ل م ف ا ض ل ة ما بين درجات الذاهبين الى ا ل ص ل ا ة و ا ل س ا ع ة الاولى ت ب د أ من بعد اداء ص ل ا ة الفجر و ا ل س ا ع ة ا ل ا خ ي ر ة قبل ان يصعد الامام الى المنبر وما بين ذلك ب ق ي ة الساعات فكلما ذكر الانسان كلما كان اجره وثوابه اعظم عند الله تعالى فلا يمكن ان نضبط الساعات بالساعات ا ل ز م ن ي ة التي نعرفها في ايامنا هذه ولذلك اضطربت اقوال الفقهاء في تفسير المراد من هذه الساعات ولكنهم اتفقوا جميعا على ان المراد منها هو ا ل م ف ا ض ل ة ما بين الذاهبين الى المسجد ولذلك لو ذهب اثنان في س ا ع ة و ا ح د ة ونحن لا نعلم ما هو ضابطها في ساعتنا ا ل ز م ن ي ة إ ل ا أ ن أ ح د ه م ا ذهب في أ و ل ه ا والثاني ذهب في آ خ ر ه ا مما لا شك فيه أ ن الذاهب في أ و ل ه ا له من الثواب أ ك ث ر مما لمن ذهب في آ خ ر ه ا فكلما ب ك ر ا ل إ ن س ا ن كلما أ ح ر ز منها الفضيلة أكثر ويندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يذهب ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ماشيا ان قدر ولم يشق عليه ا ل م ش ي لما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم ا ل ج م ع ة واغتسل يعني غسل ثيابه أ و غسل راسه وفسره بعض العلماء على انه كان سببا في غسل زوجته بان اتى اهله في ذلك اليوم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام فاجتمع ولم يلغ كان له بكل خ ط و ة عمل س ن ة اجر صيامها وقيامها واما بالرجوع فهو مخير بين المشي و اذا ل لأنه صلى الله عليه وسلم الدحداح ر ركب في رجوعه رواه وغيره ك و وصححه و ب أبي ابن حبان من جنازة في إ ذهب ا ل إ ن س ا ن ب ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فيندب له أ ن يذهب إ ل ي ه ا ب س ك ي ن ة ووقار ب ق و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إ ذ ا أ ت ي ت م الصلاه فعليكم ب ا ل س ك ي ن ة ولقوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سمعتم النداء ل ل ص ل ا ة فلا ت أ ت و ه ا و أ ن ت م تسعون و أ ت و ه ا وعليكم ا ل س ك ي ن ة والوقار فما أ د ر ك ت م فصلوا وما فاتكم ف أ ت م و ا وهذا ا ل أ د ب ليس خاصا ب ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و إ ن م ا هو عام لكل خ ل ة ولكن إ ذ ا كان الوقت ضيقا وخلي ان تفوته ا ل ص ل ا ة عند ذلك لا مانع من ا ل إ س ر ا ع فيكون إ س ر ا ع ه ليس إ ل الا ي للضرب و ق ت ي س إلا ل ل الذي فرض عليه ا ل إ س ر ا ع ف إ ذ ا لم يكن ما ي ج ب ا ل إ س ر ا ع فيندب له أ ن ياتي ا ل ص ل ا ة ب ا ل س ك ي ن ة والوقار ويسن له أ ن يشتغل في ط ر ي ق ه وحضوره قبل ا ل خ ط ب ة ب ق ر ا ء ة أ و ذكر ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي على أ ح د ك م ما دام في مجدته تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث و إ ن أ ح د ك م في صلاه ما دام في الصلاه تحبسه أي ما دام ينتظر الصلاة فلا إ ن ه في و ل يتخطى رقاب الناس ت ه ي ل ل م ج و فلا لا يتخطى حتى يجلس قريبا من الامام إ م كان حريطاً على الجلوس ن الإمام سيبكر في يأتي صلاة الجنوة أما أن يأتي متأخرا ويتخطى فرقاب الناس فهذا شيء مكروه ومنهي عنه فقد راى ابن حبان وصححاه ا ا ل ح م و انه صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آ ذ ي ت وانيت أ ي ت أ خ ر ت ويستثنى من هذا التخطي صور القاعده الاساسيه انه لا يتخطى رقاب الناس ويستثنى من التخطي صور قال منها لما ف إ ن ه قلنا ي أ ت ي م ت أ خ ر ا يدخل المسجد ويصعد المنبر وبناء على ذلك لابد له أ ن يتخطى رقاب الناس وهذا جائز فلا يكره للاضطرار إ ل ي ه ومنها إ ذ ا وجد ا ل إ ن س ا ن في الصفوف التي بين يديه أ ر ج ة ولم يسدها الناس الذين وقفوا أ م ا م ه فقد أ خ ط أ و ا في تلك الفرجه ونحن يندم لنا أ ن نصل الصفوف و أ ن نسد الفرج ف إ ذ ا قصر ا ل إ ن س ا ن الذي أ م ا م ي فلا أ ق ص ر أ ن ا وبناء على ذلك قال لا ما مانع أ ن يخلق ا ل إ ن س ا ن الصف بتخطي رجل أ و رجلين حتى يصل إ ل ى الفرجه التي لم يسدها من كان أ م ا م ه من الرجال وأفضل البياض التي يلبسها ثيابه ف م ا رواه الترمذي وغيره وصححوه البسوا من ثيابكم البياض ف إ ن ه ا خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ويندب له إ ز ا ل ة الظفر إ ن طال والشعر فينسف إ ب ط ه ويقص شاربه ويحلق عانته وهذه من خصال ا ل ف ط ر ة التي يدب ل ل إ ن س ا ن أ ن يتعهدها ويتزين الرجل لحلق ر أ س ه ان جرت عادته بذلك وضابط قص الشعر أ و حلق العانه أ و نتج ة ل ب س ا قص الاظافر بالطول ف إ ذ ا كانت تطول ب س ر ع ة يندب له أ ن يزيلها دائما و إ ذ ا كانت لا تطول الا كل ف ت ر ة ط و ي ل ة ف إ ن ه يزيلها عندما تطول فضابط القص متى يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يفعل هذا قال عندما تطول وتطل ل د ر ج ة يظهر فيها الظفر أ وعن ي و ا فيها الشعر ظهورا ب انس ف إ ه هذه الحالة له يزيلها في يندب الحالة أن وعن ن رضي الله تعالى عنه أنه قال أ ق ط لنا في ذلك أ ن ه لا يترك أكثر أربعين لأن من ليلى اكثر ل لو ش ع ر ر ت أ ك من ذلك ل ط اربعين و ن ل ل و ي د ب ليله ل إ ن ن أن س ا ز ي الريح ا ل ر ي ك ة ورواه ف ي أي ويندب ي أن موضع من جسده كانت جسده له ق أ ر ة ل ك ف يوم الدارمي ج م ع ة و ل ل ي ت لقوله الله والبيهقي من ق ر أ ه ا ل ي ل ة ا ل ج م ع ة أ ض ا ء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق وفي بعض الطرق غفر له الى ا ل ج م ع ة الاخرى وفضل ث ل ا ث ة ايام وصلى عليه الف ملك حتى يصبح وعوفي من الداء وذات الجنب والبرص والجذام وفتنه الدجال ل ويندب الدجال ع ا يومها وليلتها اما بالنسبة ء ليومها ي ي ي ان ا ص ف ساعة ساعة تجابه الجمعة ففي يوم الجمعة ساعة لا يسأل الانسان فيها الله تعالى شيئا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه روى البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم ذكر يوم ا ل ج م ع ة فقال فيه س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها أشار إلى الساعة زمن يثير قليل الساعة أعطاه وأشار أشار أن الله تعالى إلا إلى إشارتان هذه زمن وليس المراد ب ا ل ص ل ا ة أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن في ص ل ا ة فقط ل أ ن ه مر معنا ان ا ل إ ن س ا ن في ص ل ا ة ما دام ينتظر ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا كان يجلس في مصلاه لا يحبسه الا ا ل ص ل ا ة فكانما هو في ص ل ا ة ف ي ن د ب ل ل إ ن س ا ن أ ن يكثر من الدعاء والاستغفار يوم ا ل ج م ع ة وهذه ا ل س ا ع ة مجهول مكانها ما في دليل صريح يتحدث عن وقت هذه ا ل س ا ع ة ولذلك ا ل أ ر ج ح عند العلماء أ ن ه ا ش ا ئ ع ة في كل النهار ك ل ي ل ة القدر ش ا ئ ع ة في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان ما حدد لنا وقتها حتى يكون ا ل إ ن س ا ن في ع ب ا د ة د ا ئ م ة وكذلك ظارت الساعة يوم الجمعة يوم شائعة في اليوم كله حتى ي ت غ ل ا ل إ ن س ا ن هذا اليوم في ا ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا ا ت غ ل يومه في, العبادة في الذكر ع ب ا ا د ة في ل والدعاء والاستغفار لا بد أ ن يصادف هذه ا ل س ا ع ة وهو على هذه ا ل ح ا ل ة وقد قال بعض العلماء ب أ ن ه ا ما بين جلوس الخطيب على المنبر الى انتهاء ا ل ص ل ا ة وهناك أ ق و ا ل ك ث ي ر ة فيها الامام النووي يقول والصواب في ساعه إ ج ا ب ه ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن ان يجلس الامام الى ان يقضي الصلاه قال كما يشعر به ظاهر ع ب ا ر ت ه بل المراد ان تلك ا ل س ا ع ة لا تخرج عن هذا الوقت ف إ ن ه ا ل ح ظ ة ل ط ي ف ة ففي الصحيحين عند ذكري اياها و أ ش ا ر بيده ي ق ل و ه ا الى أ ن ه ا زمن وجيز ولو امتدت من جلوس ا ل إ م ا م على المنبر إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة ك ا ن وقتا طويلا وفي ر و ا ي ة لمسلم وهي س ا ع ة خ ف ي ف ة قال ا ل إ م ا م النووي في المجموع و أ م ا خبر يوم ا ل ج م ع ة س ن ت عشره س ا ع ة فيه س ا ع ة لا يوجد فيها مسلم ي س أ ل الله شيئا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه فالتمسوها آ خ ر س ا ع ة بعد العصر فيحتمل الكلام الذي ذكرته قبل قليل من ان العلماء قالوا ب أ ن ه ا س ا ع ة شائعه ة قال فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في وقت آ خ ر كما هو المختار في ل ي ل ة القدر وبناء على ذلك ما ورد من التحديد في صحيح مسلم يعني يكون هذا في بعض ا ل أ ي ا م وفي بعض ا ل أ ي ا م يكون في غير هذا الوقت من ا ل أ و ق ا ت وبهذا نوفق ما بين الحديثين ومنهما قال العلماء ما قالوا و ي ك س ر ا ل ص ل ا ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها و لخبر ي ل ل ت ه ا إ ن من أ ف ض ل أ ي ا م ك م يوم ا ل ج م ع ة ف أ ك ث ر و ا علي من ا ل ص ل ا ة فيه ف إ ن صلاتكم م ع ر و ض ة علي رواه أ ب و داود وغيره ب أ س ا ن ي د ص ح ي ح ة ولخبر أ ك ث ر و ا علي من ا ل ص ل ا ة ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ويوم ا ل ج م ع ة فمن صلى علي ص ل ا ة الله صلى الله عليه ل بها رواه ا ه عشرة ي ب قال ي ب إ ن د جيد و ق ا صلى ا ل ل عليه وسلم ه مني أقربكم في ا ل صلاة علي ج ن ة أكثركم ف أ ك ث ر ا الصلاة من ع ل ي ا ل ل ي ل ة الغراء و ا ليله و م ا أ ز ر ق ا ل الشافعي الليلة الغراء ا ليلة ل ج م ع ة واليوم ا ل أ ز ه ر يومها ويسن ل ل إ ن س ا ن الا يصل ا ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ب ص ل ا ة يعني ينتهي من ص ل ا ة ا ل ج م ع ة يسلم وفورا يقوم و ي ظ ل ي وراء ص ل ا ة أ خ ر ى ك ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة مثلا للاتباع كما رواه ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله قال وياتي في ل ص ف بينهما أ ن يتكلم ولو بكلمتين و ا ح د ة أ و أ ن ي ن ت ق ل من المكان الذي صلى فيه إ ل ى مكان آ خ ر ويحرم على ذي ا ل ج م ع ة أ ي على الرجل الذي وجبت عليه الجمعه ة يحرم ي ع ل التشاغل بالبيع وغيره من سائر العقود و ا ل ف ن ا ئ ع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي ي ن الى م ع عليه عمل يحرم يتشاغل يعوقه أن الذهاب بأي إ الجمعه ة الشرمة ولكن متى تبدأ ل أول النهار قال لا تبدأ بعد الشروع في الأذان الخطيب الشروع الأذان الخطيب تبدأ تبدأ تبدأ بعد بين بعد بين يدي يدي من في في حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة ب س ع و ا الى ذكر الله وثروا البيع وليس المراد خصوص البيع و إ ن م ا المراد كل ما يشغل المصلي عن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة فورد النص في البيع و ق ي ت عليه غيره سواء كان عقدا ام لا ولو تبايع اثنان احدهما فرضه ا ل ج م ع ة دون الاخر واحد وجبت الجمعة والاخر لم تجب عليه بان كان مسافرا قال اثما جميعا لماذا يا ثمان قال لانه كان سببا وجبت تجب تجب سببا عليه عليه اقاعه المعطية لم الذي لم تجب عليه الصلاة كان سبباً في في عليه كان في اقاعه الصلاة من وجب ت عليه الصلاه في ا ل ن ا ص ي ة منعه عن الذهاب إ ل ي ه ا ومن هذا القبيل ما لو كان أ ح د الاشخاص يعتقد ح ر م ة أ م ر من ا ل أ م و ر و ا ل آ خ ر يعتقد ح ل ة فمن يعتقد ا ل ح ل ة يحرم عليه أ ن يجر من يعتقد ا ل ح ر م ة إ ل ى فعله وذلك كاللعب بالشطرنج مثلا ا ل س ا ف ع ي يعتقد حله ل أ ن ه لم يثبت في تحريمه حديث صحيح أ ب د ا فنعتقد جوازه مع الكراهه اذا لم يكن هناك م ص ل ح ة في لعبه وبعض الفقهاء حرمه ك ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة مثلا ص ص أ ص ح ا ب ن ا على أ ن ه لا يجوز للشافعي أ ن يلعب الشطرنج مع المالكي ل أ ن ه يوقعه في الحرمه ة ويعتقد عندما الحرمة فأنا ألعبوا ب ألعبوا الشطرنج ألعب مع المالك كانني جررته الى أ ن يفعل الحرام باعتقاده ف أ ك و ن أ ن ا مسببا له في هذه ا ل ح ر م ة ولذلك أ ت ا ث م معه ف إ ن باع م ل حرم عليه البيع واحد من الناس باع هل يعتبر بيعه صحيحا أ م يعتبر باطلا قال يعتبر بيعه صحيحا مع الحرمه ي ع ت م ر البيع صحيحا مع ا ل ح ر م ة ل أ ن النهي ليس لذات ا ل ع ق د ا ع ق د ذاته ليس منهيا عنه بعد الظهر يجوز له أن يبيح هذه السلعة ان ل ل له س ع ة ويجوز أ ي أ خ ذ هذا الثمن ا ل س ل ع ة ق ا ب ل ة للبيع والثمن قابل للبذل والعقد صحيح شرعا ما في شيء لكن ا ل ح ر م ة أ ت ت ليست من ذات ا ل ع ق د و إ ن م ا من أ م ر خارج عنه ليس لازما له وهو تضييع ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وتضييع ص ل ا ة ا ل ج م ع ة كما يكون بالبيع يكون بالملاهي يكون بالنوم ا ل م ت ع م ل يكون بالطعام والشراب يكون باي لهو من الملاهي وبناء على ذلك كان النهي ل أ م ر خارج عن ا ل ع ق د ليس لازما له وهذه من المسائل ا ل ا ص و ل ي ة ا ل م ع ر و ف ة في مباحث النهي لان النهي يقتضي الفساد في بعض الصور ولا يقتضي الفساد في بعضها عند جمهور الاصوليين فلا يقتضي الفساد اذا كان النهي راجعا لامر خارج عن العقد ولم يكن نادما له ومن صوره هذه الصوره ان يبيع الانسان يوم الجمعه فان العقد صحيح. صحيح ولكنه اصل الله تعالى كمن لبس خفا من حريق ومسح عليه المسح صحيح واللبس حرام او كمن اغتصب س ج ا د ة وصلى عليها فصلاته ص ح ي ح ة ولكنها حرام او اغتصب ماء من انسان ف ت و ض أ به و ض و ه صحيح ولكنه ارتكب الحرام وهنا كذلك العقد صحيح ولكنه عصى الله بفعله ه و ي ك ر هذا الحرم بعد ا ل أ ذ ا ن أ م ا قبل ا ل أ ذ ا ن قال ي ق ر ه قبل ا ل أ ذ ا ن بعد ا ل ز و ا ل إ ذ ا زالت الشمس اذن أ و ي و م يؤذن كره ف إ ذ ا أ ذ ن حرم إ ذ ا لم يؤذن كره و إ ذ ا أ ذ ن فقد حرم في ه ذ ا الفصل الجديد اذان الامام النووي رضي الله تعالى عنه يريد أ ن يتكلم على أ ح ك ا م المسبوق في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة واحكام ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ص ل في مكان مزدحم ولم يستطع أ ن يتابع س د أو لم ي ط ع أن ي ت إ م ا م ف الركوع ب أ ن فاتته ا ل ر ك ع ة أ و فاته السجود ماذا يعمل قال أ و ل ا تدرك خ ل ا ه ا ل ج م ع ة إ ذ ا أ د ر ك ا ل إ ن س ا ن منها ر ك ع ة مع ا ل إ م ا م قال من أ د ر ك ركوع ا ل ث ا ن ي ة أ د ر ك ا ل ج م ع ة فيصلي بعد سلام الامام ر ك ع ة لما قاله صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك من صلاه ا ل ج م ع ة ر ك ع ة فقد أ د ر ك الصلاه وقال من أ د ر ك من ا ل ج م ع ة ر ك ع ة فليصلي إ ل ي ه ا أ خ ر ى رواهما الحاكم وقال في كل منهما اسناده صحيح على شرط الشيخين ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م قام وصلى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ك ب ق ي ة الحالات في غيرها من الصلوات وان ادركه ب ع و ع بعد أ ن انتهى من ركوعه ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة فاتته ا ل ج م ع ة فهو يصلي مع ا ل إ م ا م ولكنه ما يصليها ج م ع ة و إ ن م ا يصليها ظهرا أ ر ب ع ركعه من غير استئناف ل ن ي ة ج د ي د ة ولكنه عندما يقتدي ينوي في اقتدائه ا ل ج م ع ة لا ينوي ا ل ظ ب ر ل أ ن ه لا يدري هو ا ل ا ي م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى أ و ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ولو علم أ ن ه في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن ه ينوي ب ن ي ة إ م ا م ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ثم بعد ذلك يقوم ويتمها أ ر ب ع ركعات ظهرا و إ ذ ا خرج ا ل إ م ا م من ا ل ج م ع ة أ و غيرها من الصلوات الآن الاستخلاص الإمام يتكلم على نريد أن رعى حكم في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة أ و حدث له عارض افصل ث ل ا ث ه قال جاز له أ ن يستخلف إ ن س ا ن ا ممن يصلي وراءه وهذا الاستخلاق جائز فقد صح أ ن أ ب ا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ج ل ت إ ل ى جنبه فاقتدى به أ ب و بكر والناس رواه الشيخان وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن استخلف رجلا يصلي بالناس رواه البيهقي ولكن من الذي يستخلف قال ولا يستخلف للجمعه إ ل ا مقتديا به قبل حدثه فاذا اقتدى به بعد حدثه فلا يستخلفه يعني يستخلف رجلا ممن كان معه في ا ل ص ل ا ولا يعترف كونه حضر الخطبه ولا ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى في ا ل أ ص ح فلو كان م م ا حضر في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة يجوز أ ي ض ا أ ن يستخلف ولكن كيف يصلي كيف يعمل هذا المستخلف الناس صلوا ر ك ع ة وهم ا ل آ ن في ا ل ث ا ن ي ة وهو لم يصلي إ ل ا يعني جاء مع لما في ا ل ر ك ع ة الثانيه هم سيجلسون للتشهد والسلام وهو يضطر للقيام قال إ ن كان أ د ر ك ا ل أ و ل ى مع امام هذا المستخلف تمت جمعتهم معه و إ ل ا ب أ ن جاء ف ا ل ر ق ع ة ا ل ث ا ن ي ة فتتم لهم دونه في ا ل أ ص ح هم تتمنا و صلاتهم ك ا ل ع ا د ة ولكن كيف يعمل ا ل إ م ا م في هذه ا ل ح ا ل ة ق ا ل يراعي المسبوق نظم المستخلف وبناء على ذلك يصلي ر ك ع ة ويجلس ف إ ذ ا صلى ر ك ع ة تشهد و أ ش ا ر إ ل ي ه م إ ل ى أ ن ه مسبوك يريد أ ن يصلي ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ م ا أ ن يفارقوا ينووا ل م ف ا ر ق ة و ي س ل م و إ م ا أ ن ينتظروه حتى يقوم ويصلي ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وبعد ذلك ي ج ل س و ي ت ش ه د و ي س ل م ب ا بهم جميعا ولا يلزمهم استئناف ن ي ة ا ل ق د و ة في ا ل أ ص ل ح ب ك ي د م ا ن ي ة ا ل ق و ل ى هذا ب ا ل ن س ب ة للاستخلاف و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ز ح ا م فصور الزحام ك ث ي ر ة ولذلك قال إ م ا م الحرمين إ ن صورها لا تتناهى ولا يكاد يوجد فقير في الدنيا يستطيع أ ن يضبط ا صورها صور ك ث ي ر ة إ ن س ا ن يتمكن من الركوع ولا يتمكن من السجود و إ ن س ا ن يتمكن من السجود ا ا الركوع والارتدار ا ر ت ليتمكن د ل من و إ ن س الاولى ن يتمكن من ا س ج د ة ل أ ويتمكن من ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة و إ ن س ا ن لا يتمكن من السجود أ ف ض ل ان يضع ر أ س ه على عقب غيره أو على ظهر غيره الصور ك ث ي ر ة جدا و إ ن م ا تكلم الفقهاء على أ ه م هذه الصور في ح ا ل ة الزحام قال ومن زوحنا عن السجود فامكنه على انسان فعل إذا سجد على ظهري فالصحيح ه ذ وهذا س ج و د طبعا هذا ا ل ا م ل م ا ا في في مكة في موسم ل انه ل ا ما يستطيع الإنسان في كثير من الحالات أن يجد يضع ب علاوة عن أن ينتظر ض ع به جبهته ت قال وإلا ما م ك من أن إنسانه أنه ن رأسه يضع فالصحيح ي على ظهر、إنسان. قال فالصحيح أنه حتى ي ج د من أ م ا م ه ويقوم و بعد ذلك يسجد قال ولا يومئ به الاباء ليس واردا ما ي و م ه ثم ان تمكن قبل ركوع إ م ا م ه ا ل إ م ا م ر ج ع سجد و ركع مع ا ل إ م ا م ركع و سجد سجد ا ل إ م ا م وما ت مع ك الامام ركع مع الامام ركع مع الارض رفع راسه من السجود ولسى حتى ا ل آ ن ما سجد قال ان تمكن من السجود قبل ركوع إ م ا م ه في ا ل ث ا ن ي ة سجد واخذ ما يستنى المسكين ط ع ز ج فاذا استطاع ان يسجد قبل ان يركع امامه للثانيه سجد وتتم له الركعه ويتابع الامام إ م وتخلفه ن عن ا ل إ كمسبوق يعفى عن ق ر ا ء ة الفاتحه ة أو من من فان يركع معه تضطع قراءة الفاتحة فإن كان م امامه السجود ا م فرغ من الركوع, الركوع للثاني ولم يسلم لماذا لم يسلم حتى الان وافقوا فيما هو فيه ثم صلى ركعه م ا ذ ولان ركعه ثانيه قاتته ما ادرك ت إ م ا م ه وهو راكع و إ ن كان سلم فاتت ا ل ج م ع ة ل أ ن ه لم يتم له ر ك ع ة قبل سلام الامام إ م م ل السجود الإمام خلم لسه ركعة رفع رأسه من الإمام. كان أتمها رأسه من ما الركعة الأولى سجود قد واذا ت د ر كان بركعة ك م م ل لابد ة الامام ة ة ا ا لو ل رفع رأسه س من ج و د ف سلم ت إمامه فانه ي ل ل ح ا ف إ يتمها ج م ع ة ل أ ن ه لما رفع ر أ س ه كان ا ل إ م ا م في الصلاه ة وإن لم ي ك حتى رفع ا ل إ م ا م في ثانيه ا ل ج م ع ة وركع مع ا ل إ م ا م الركوع ا ل أ و ل رفعا معا ا ل إ م ا م س ج د ما تمكن من السجود قام ا ل إ م ا م ركع ا ل ث ا ن ي ة ركع ماذا يعمل هو ا ل آ ن قال و إ ن لم ي م ك ن السجود حتى ركع ا ل إ م ا م في ثانيه الجمعه قال في قول ضعيف يعني يراعي نظم نفسه والاظهر أ ن ه يركع معهم الركعه ا ل أ و ل ى راح يركع مع الامام مره ثانيه لخبر إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ل ي ؤ ت م به ف إ ذ ا ركع فاركعوا ولان م ت ا ب ع ة الامام اتم قال ويحسب ركوعه ا ل أ و ل في ا ل أ ص ح ا ل آ ن ركع والقول ثاني لكن نخرج نعتبر نحن الركوع الاول لانه هو الصحيح عن ا ل ر ك ع ة والثاني هذا ل ل م ت ا ب ع ة فاذا سجد تمكن من السجود مع الامام في السجد ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة قال تتم له ر ك ع ة ملفقه ة تتم ل ركعة ملفقة من ل ف ق ة م الركوع الاولى والسجود الثانيه ة ويدرك ب ا الجمعة في الاصح ثانية لا يصنل جد ركعة في ل إ ط ل ا ق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ج م ع ة فليصل ي إ ل ي ه ا أ خ ر ى قال فلو سجد على ترتيب نفسه ا ل إ م ا م قام وركع للثاني وما ركع مع ا ل إ م ا م سجد ثم قام قال بطل ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كان عالما عامدا ل أ ن ه لم يتابع ا ل إ م ا م و ا ل م ت ا ب ع ة واجبه و إ ن نسي أ و جهل, أو جهل لم يحسب سجوده ا ل أ و ل ف إ ذ ا سجد ثانيا حسب سجوده الثاني وصارت ركعته أ ي ض ا ملفقه من ركوع ا ل أ و ل ى وسجود الثانيه ة الجمعة بهذه الركعة للثانية والأصح ولو بالسجود إدراك إذا في السجد ثاني كلام الإمام ناسيا إمام كمل قبل تخلف حتى ركع م ركع ع بهذه في